ولكل أمة أجل فإذا جاء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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار فهم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء رسولنا يتوفونهم قالون أينما كنتم تدعون قالون أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 قالت اخرىهم قالت اخرىهم لاولاهم ربنا ها اولائي اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار